لآن لا آل القرآن الله أهدنا في من هديت وعافنا في من وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا برحمتك وصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذنك ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا faults ولتوب إليك اللهم إننا نسأنك موجبات رحمتك وعزائم غفرتك والعظيمة على الرشد والغنية من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نستدرك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مضمئنا ونفسا مضمئنا اللهم فقد اوتي خيرا كثيرا اللهم انا نعوذ بك من تحول عافيتك ومن فجاءه اقامتك ومن جميع سخطك الله من